قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعلتم ولكن الله احبب إ ل ي ه م

موسوعه ا ن في ق ل و ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ف و ع

موسوعه النابلسي للعلوم د ل ا س ل ا م ي

موسوعه النابلسي م ن إخوة للعلوم ي ك و ا ق و ا ا ل ل ا م ي ه

ع س س و ع ه النابلسي ر ا م ن ه م و ل ا س ا م

やはり何が言ってくるのか。

ت موسوعه النابلسي ل ل ع ل ي م الاسلاميه ا ن إنا خ ق ن ك من ك